فَمَن كَانَ دَعْوَاهُمْ إِلَى جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّكُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بَعْضَ مَا عَرَفُوا وَمَا كَانُوا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ فَبَنْ تَقُلَْ مَوَزينهُ فَأُل إِكَغمُمُفْلِحُون وَمنَنْ خَفَّت مَوزينوا فَأل إِنكَ الذيَّينَ خَصِروا فَأل إِنكَ الذيينَ خَصِروا أَنْ بِمَا كانَوا فيآياتنَا بِمنْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ في الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا لَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدم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 قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويت لي لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم انهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لمن تبعك منكم اجرمين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 وَقَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْ أَنْكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِللا تَقْفِي لنا وَتَحن لَكون منِخاصِرين قَاه بِطُ بَعُْكُْ لِ بَعْضٍ ج وَلَكُمْ في الأْرض مُسْدَقَُّون وَمتَع إ حين قَالَ فهَا تَحيونَ وَفيِيهَا تموتونَ وَمِنَّ تُقْجون.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 كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْسَعًا عَنْهُمَا نَبَاسِغُ مَاءٍ يُرِيغُهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هو وَقَبِيلَهُ مِنْ حيث لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْنِيًا لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإذا فَعَلوا فَخِشَةَ قالوا وَجدَدنَا عَلَيهَا أَبَأَنا وَلههُ أَنَ رَنااباب قُلْ إِ اللهَّ لاَا يَأْكُرُ بالِالْفَحشاء تَقُونَ عَ اللهَّ م نَا تَأْلَون قُلْ الأأَمَ رَ رَبّ بِالقِصْطِ وَأَقم جُهكُمْ عِادًا كلُلِّ مَسكِد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 وَأَن تَق على اللهَِّ مَا لا تَعْنمون قُلإِ م حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشمَا غَهرَ مِنهاَا وَماَا بَقَنَ وَالْقِثمَ وَالبَغْيَمِ غَيْرِ الْ الحَبّ وَأَنْ تُشْرِكِ اللهَّهِ مَا لَمْ يُولَزّل بهِهِ سُقانَون وَأَن تَقُوا علىعَى اللهَّ مَا لا تَعْلَمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيكُم مِّن رَّسُولٍ مِّنكُمْ, منكم يَقُصُّ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 اولائك ينانهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد مِنْ من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة فَإِذَا الدَّارُ كُفِيها جَميعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا رَبَنَا هَأْنَا يَظُنُّونَنَا فَأْتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ الْعَذَابِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْتُمْ وَلَكِنْ لَا وَقالَالَت أُلَهُمْ لِعُخْرَهُم فَمَا كَانَ لَكُ عَلَْناَا مِن فَقْل فَدُوقُ العذاَاب فَذُوقُ الععَذاَابَ بِمَا كُ تُمْ تَكْسِبُون إِ الذيذيرَ كََّمُوا بآياتِلَ وَاسْتَكْبَرُوا عََمْهَا لا تُفََّتحلَهُم ل تُفَحُ لَهُم أَبواب السَّم ولا يدخلون الجنه حتى ينجل الجمل في سم الخياط وكذلك كان جز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك جنس الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا اسعها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 وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا أُورِثْتُمُوهَا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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هواء وجههم بالاخره وهم بالاخره كافرون وبينهم حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حَرَّمَهُمَا على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا, وما كانوا بآيات لا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فاصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون انظُرونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ قَنَاعَتُ رُسُلِ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فهل لنا, فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم, وضل عنهم ما كانوا يسترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا لَهُ الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين